فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ 111. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين 112. مَوْضُونَةٍ سرر موضونة متكئين يَطُوفُ متقابلين 113. يطوف عليهم ولدان مخلدون 114. بأكواب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 قُلْ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم 110 ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 111 لآكلون من شجر من زقوم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 122. أفرأيتم النار التي تغرون 123. أأنتم أنشأتم شجرتها نَحْنُ نحن المنشئون 124. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين 125. فسبح باسم ربك 114. يقسم بمواقع النجوم 115. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 116. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون 117. لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من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 111. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 112. فلولا إن كنتم غير مدينين 113. ترجعونها إن كنتم 114. فأما كَانَ كان من المقربين 115. فروح وريحان وجنة نعيم 116. وأما إن كان من أصحاب اليمين 117. فسلام لك من أصحاب اليمين